وَإِذاَا صُرفَة أَبنْصَارُهُمْ تِقأَصحابِ النَّارِ قالَاوا قالَاوا رَبَّّنَ ل تَجَعَناَّ مَ قالَاوا رَبَّنَ ون أَصْحَابُ آر فری جلفون ہوں بیسیم ہوں کالم ام جم کم وم کم تم الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا. ان افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حر على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ونعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم آذى فَالْيَوْمَ نُنَاسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عِيسَى عَلِمَ الْحَقَّ وَهَدَى بِهِ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت, قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا مِنْ شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 ثَُّ ْتَوَعَلَ العشوشِ الَّلَه رَيَطُنُوبُهُ حَث فَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرُ وَالشَّمسَ وََالقَمَرَ وَُّ جُومَمُ سَخخَراتٍ بِأَمرِه أَل لَهُخَلْقُ وَأَم تَبارَكَ اللهَّهُ رَبُّ الْ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 وَهُوَ ال الذي يُرسل الرِياحَ بُ شْرًا بَيْنَ يدَي رَرحمَةِ حتىََّائذاَا أَقلَّتْ سَحابًا فِ قَالَ سُقنَا سُقناَامُ لِبَلَدم مَييتٍ فَأَنزَلَّ بِالمَاء فَأَنزَلَ بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا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 كَذبُهُ فَأَن جَنَهُ والَّذينَ مَ في الفُلكِ وَغْق الذيينَ كَذَّب بآياتنَ إِهُ كَوا قَومَ نام